da <laughs> يصنع ما صنع الماء يصنع ما يصنع الماء لكن تكبيرة الإحرام تنزام لا بدأيك بها تكبيرة الإحرام آه. فإذا دخل في تكبيرة الإحرام لا يزال بقراء الفاتحة الآن قد أدرك الصلاة فتلها بحرقة الله فلا شيء عام لكن إذا وجد الإمام قد انتهى من قراءة الفاتحة قد انتهى من قراءة الفاتحة ولدأه سورة نقول على الهدف اللي قلنا أنه يقول بتكبيرك ثم يقرأ الفاتحة في نفسه يقرأ الفاتحة في نفسه وإن كان الإمام يقرأ هنا مع أشكال بعض أهل العلم تقول هي للقرآن. منازعة للقرآن فنقول منازعة تكون فقط في الفاتحة ليس في العين ولكن مذهب الشاكعي إنهم لا يجوز المنازعة لذلك فأقرأوا القرآن فاستقرأوا وأنصيتوه في سوق سوق مجروح لكي تتحقق هذا لكن حديثنا مشعص اللي غلا صلاه المغرب بالق فاتحه الكتشجم نقص ان عندنا عندنا واحد الوقت اللي غنبقاو فيه فاتحه فقاموا ثم دون ان يشوش على امام من بجانبه دون ان يشوش على الامام يجزى ان شاء الله فيطلعوا مع الإمام وإطلاع ولا قضاء أحد هناك أدرك الصلاة كلها السورة الثالثة وهي إذا دخلت وقد فاتتك الفاتحة والصورة معا ووجدت الإمام قد كبر لي الرقوع كبر لي الرقوع فكبرت معه للرقوع الصورة كيف تدخل هو الختم الصف والإمام كبر لي أنت تكبر تكبرك تكبر كلاما تكبر في ثم تكبر لي للغرور تكبر تكبر واحدة للإحرام والثانية للغرور لأنك إذا كبرت تكبيرة الهواء لا تجزئك لأنك لا تزال خارج الصلاة ولا تحرم بهذه الصلاة تكبر تكبيرة الإحرام ثم تتغر في الغرور هذا ان, وجه إن كنت فاقف في الصفف فسمعت تكبر الإيمان تجزمك تكبيرك، أما إذا دخلت وجدته راكعة ثم انتهيت إليك إنك تكبرت كبيرة واحدة وهي تكبيرت الإحرار ثم تركع دون أن تكبير لأنه يجب أن تكون على الهيئة التي وصلت إلى فقط التي وصلت إلى الإيمان، قلنا لا نقضى في الأول ما شاتك إلا تكبيرت الإحرار الآن تكبيرت كبيرتين تكبيرت إحرار ثم تكبيرت الركوع فتركع مع الإيمان تسبح ثلاثة تصبيحات مطمئنات يعني اذا ادركت انك تسبح ثلاث تصبيحات مطمئنات فالركوع قد تركته اما هذا تقدير الزمن والا تقدر تسبح 10 لكن تقدير اقل الزمن الذي يجب ان تركعه هو لا تستطيع ان تسبح فيه ركعت ثلاث مطمئنات قول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده هكذا التسبحات المباركه يعني ماشي بالزربه تحسبش ثلاثه بالزربه ولكن قد تسبح اكثر وهذا يرجى ان شاء الله فاذا اطمئننت اذك تتحقق انك قوشك في الصلاه لقنت العصر ثم ركع حتى تطمئن راكعك ان هذه قوشك صارت بقد سنت فانك لماذا؟ لماذا لنصلي؟ لأنه لن, لأ لمانا؟ لمانا لن يحقق هذا لطمئنا تشوفوا الحديثة عندما يقول صلي فإنك نتصلي هما قال يا رسول الله غيرها قال ثم قال ثم قعت ثم إنا ركعة ثم قعت ثم سحطت ثم إنا فتكرر كلمة نسمئنا للدلادة على أن نسمئنا قضية مهمة الصلاة فهذا لا ما يرى؟ مشكلة ما إذا أدركت الرقوع؟ الرقوع بهذه الثمينة أكون قد أدركت الرقوع يعني إذا سلمت هل أسلم معه؟ أم زمن؟ ألقي الرقوع هنا قولا لي عن العلامة القول الأول يقول أن من أدرك الربوع تجيب السفر لقتلكم معنى سبحت ربك من سبعات الماينة فإنه يجزئك عن الرقعة كلها إذا أدركت الربوع يجزئك عن الرقعة كلها منام من القادة ساقف كائمك لكي ندرك الربوع لك ويستدلون من الذي رواه أبو داود في شونني في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الربوع فقد أدرك الربوع هذا ركن لكن حديث نواقض الوضوء باسناد ضعيف لذلك لم يحتج جميع المنهج خصوصا ما انه يرفع عباده مع بعضه بالحقائق وبعضهم من مثل حاجه لا صلاه لمن يقرا بفاتحه الكتاب هذا الرحامه في اشباهها وفاتحه ركن من اركان الصلاة يمكن أن تستغني عنها في الركعة. لا تستقيم ركعة إنها بأركانها وفي كل ركعة خمسة أركان وفي كل ركعة خمسة كبيرة وفي اليوم الأحد نصلي خمس مرة وفي اليوم الأحد العدد خمسة المنازمة من الصلاة نلحظ إن شاء الله ولكن ما بين خمس وسطها هناك ما يشكل التكبير وليس من التكبير وليس من التكبير وإنما هو صغة الحمد فيها سماع لذلك ما يتوسط السلاة الخمس سلاة الدحانة على الإنسان سبقا تلك سلاة الأبوابين وقال سلاة الحمدين ففيها مع الأسمع ففي وسط هذه الخمس ما يهمي عن هذا السلاة شاء الله يرجعون إلينا كل قولنا بسعى صلى الله عليه وسلم صلى الكتاب هؤلاء يستدلون بها على أنساس أن الرجعة لا تدركه للرقوع مطلقة لذلك ألف الشيخ سبيل أمضاء مصدق رحمة الله عليه ألف كتابة رسالة اسمها نفذ الرع في أن رجعة لا تدركه للرقوع وسأقام كثير من دلة على إطار بقي الآن الوجه فن لذلك الوجه الثاني هو أن ركعة تدركها الركوع هذا أستدنه من الحادث الأول يستدنه بالدوء الضاعب وهذه الضوء من أن يرهد آيات أحد الذين يستدنون بالحادث أول من أدرك ركعة ومن أدرك ركعة هنا روابه دول الإسلام الضاعب لم يستند إلى هذا الحادث فقط يستددون إلى حديث الأهار صحيح وقروية الصحيحة المخاري الصحيح صحيح المسلمين وهو أن الناس كان يصل من الناس فرقع فلما رقع سمع أطار الأقدام يعني واحد يجرب يجرب يجرب يجرب يجرب يجرب فسمع أن الناس كان يصل من الناس فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم يرسل وظاهر هذا الذي كان يجرب لحق ذلك الناس عندما انتهى النبي من الصلاة سلم, سلم معه الصحابة حتى ذلك فقال له أن يسعصنا ليس كل جديد جديد قال أنا رسول الله فقال له أن يسعصنا الله حرصا ولا تعود تعود تعود العلماء ولا تعود هنا يعني تعود لمثلهم الدليل والحدي نقول إذا أتيتم الصلاة تأتوها وعليكم السكين وروقات لأنهم موافقون هذا المعنى هذا ولا تعود وكيف يشكلها ولا تعدو أي المجريش وهذا سيئة طبعا صحيح لأنه قام في وسط الجملة لكن لنمثلت شعبها في الرواية وكيف يشكلها ولا تعيد أي لا تعيد المكعة وها تدعيد لكن لنقوم برواية رواية مشهورة صحيحة ولا تعود بمعنى لا تعود إلى مذنها لكن ما يقدمه الاستدلال الناس قال الحاكم تيقولوا ان لا يؤخر البيان عن في الحاج يعني لو كانت صلاته هذا الرجل ناقصه ويلزموا بزياده ركعه لكنه قلنا صلي 100 زياده ركعه وبدل ما بمعنى صلاته صحيحه فاستدلوا على أن من ادرك الوقت فقد ادرك ولكي نخرج من الخلاف الشديد لأنني أخبركم كأجد الواجد الذي أردوه وقال لكم في حياته يقول لا يجد من المفتين أن يذكر القولين دون أن يقول أن يرجح ممكن أن نقول قولين لما سفيتنا يعني أقول القولين تكون على بلينة ولكن أظهر لكم أن في هذا الحال لا نرجح شيئا لأن المسألة لا تتعلق بفتوى تتعلق بذكري فتاوى العلماء الذي يجب أن فيها قائماً إنه الغضب هو العماية أن كلاهما صحح هذا هو الترجح لي أقول أن من اعتقاد أن الركوع في إدراك من ركعة صلاة صحح لأن عنده سند عنده دالين ومن لم يعتقل بذلك فتبه أن يزيد ركعة وصلاة إن شاء الله صحح لن يكون فيه زيادة فكلا رجعين صححح لأن هذا في إدارة قوي وهذا في إدارة قوي ولا تعارض بين فعلين ما كاينش تعارض بين الفعل وفي الدين ساعته قال الرسول رحمه من الله في المذنبين هذا يعني غالب اذا من واحد واحد كل شيء واحد واحد درك ركوع وما راش يزيد وصلاته تكون ناقصه او شي واحد عنده كل صلاته زائده لا يذل هذا التراشق اذا خلاصه القول ان كي له فجائز شاء الله وكي له ما يجزي. إلا هما يجزد سواء الذي يعتقد أنه ركو عضره بركعة أو من الذي يعتقد في ذلك لأن هذا هو بينهم نحن وهذا له بينهم هذا سورة الصور ثالثة السورة الرابعة وهو حينما يدخل المسبوق وقتفته الإمام بركعة كاملة ركعة كاملة إنما يفوت الرقع في الموضوكة مفتاة ورقعة كبيرة سوى الحق السجود سوى الحقالات كبيرة ديال القيام إلا رقعته الثانية هذا ما يدخل هذا الإسان يدخل شاء الله مع الإمان في رقعته الثانية وخيطر السجود رقعته الثانية السجد معه ولكن تحسابه إن أبوه رقعته الثانية ماذا يعلم يصطي مع Atsenla mitzunaz다가 terminarako подelimu. orranka batko sin zoomoniak. Ez kaikazera ala zendeb it specialtya. little er drie marcatu uranmen u нужен. vaientik eta berordinak durning izal daakishatu. Iozera ele ondariЫ. Har Chapikun셔서 graveitetatik. Oda bateko يقول الإمامة بمتصدر الكعب هل يزيد هذه الركعة يقضيها جهرات؟ أم يقضيها سيرها؟ ما هي الركعة يقضيها الآن؟ لا يقضيها جهرات ولا يقضيها؟ لأن الركعة التي فاتتها فاتت مجهرات لا يقضي الركعة أو لا ينتهي يذهبون إلى الإتمام لذلك يمكن أن يتوقع الى الأمام ومن كان يذهب إلى القضاء أجزاء وكلاه ومصاحك أنه عن نفسي أحيانا أقرب وأحيانا أتيب خلوه ليمان وكله هو رضى على الإمام اصلا وكله هو صح كيفاش بدا الإثبات والقدره لما يدخل الانسان في الركعه الثانيه مع الإمام الإمام والناس يصليوا معاه ولكن بالنسبه لنفسه تسمى ركعته الاولى زي ما كان يسمي تما هو يبقى يسمي تقرا كاع الاولى الأعمدة ديالو هي انتهى الإمام من الصلاه هو كينجز اخر ركعه تاعك كي انتهي فان كانت تكون ا بالبسيطه فتي رقته بالصفر بقا يشته الركعه الاولى هي راه خصو ولكن هو قرا مع الامام فاتحه الصوره الثانيه والثالثه الامام مقراش فيها هو يقرااتها الصوره الثانيه ديالو اللي هي الثالثه الناس كيقول اما تيبقاش الوقت باش يدرك يقرا الصوره لان الامام غادي يقول اقرا فتحه تقول قراتها وثلاث ايات ترجب ان شاء الله وثلاث ايات فان اذا يدركت هذه الايات ايه واحده هاي واحده ترجب انها في قراءه مائتي صرا من القران حتى لا نضع عنه اجر فعل السنه اجر فعل السنه يخصنا اننا هك ما قد لما كاين يزيد ربعات عليه تزيد هذه الفاتحه فقط كاين صوره اخرى <تصفيق> هذا هو هذا الجزء كيفذا اذا المسلم يمنع في المدخل يمنع على اساس انارك على الدرك الثاني يكون عنده ثلاثه ديال التشاهدات لا باس التشاهدات واش كيتبع فيهم لا ها لا لا باس بالنسبه للتشهد واش كيتشهدوا ولا ما كيتشهدوا ما عرفتش واش كيتشهدوا لا الجزء الثاني كيقول عندنا ثلاثه تمرات وما كيشور على هذا الشيء إذن الإنسان هذا أدرك ركعة الثانية من سرطة المرة ركعة من سرطة المرة أشغل جديد السيدان كي يكون على يتحركوا اصلا ولات عنده كانت تشهدات تشهد. دات تشهد. احنا عندنا جوج دارو هو علاش دار ديك التشهود هو باش لانه يحسب يحسب ديك الكارديو اللي دخل فيها مع النبي بعثه ديال الاولى ديالو هو بلجا لان الامام حكم عليه عن جمره في الصدق وهذا شرط المسلوب والمسلوب معقول عنه سبق عنه من الجاهليه من الحالة وليس من اقوال التابع يقدر اقوال ولكن الافعال افعل اذا يقال إذا درك الركعة الأخيرة يصنع على النام الركعة الأخيرة عندما تحققه يصنع ركعة وتتابع الجهر ثم يسلع يعني يقضي ما فاته يقول يقضي ما فاته عندما الأخيرة وصل الله يحسب أنه يصنع الأخيرة ما يبقى له؟ يبقى له الجوج ينضي ذلك فالمذهب اللسانة هو المذهب الإثمان المذهب ليس بأساس الغضاء وماذا بأتقاض وماذا بأتقاض يستقيل له وله كي ن opportunité كي لهما على هذا الشاصو وكلهما فاعله عمله اصنع ولا نسى كي الانسان يجي يخدم يعرف يفك لو في فوق على <تصفيق> ولا على تاعو كي قباله يحس بالاصوغ يحس بالراس لايت قباله انه ما عارفش God فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل متبرا مساجدا أو راكعا ألفا هنا في جلسة وتابعة نعم هذا الصرح اللي قلت لكم إذا دخل المسبوق مع الإمام يكبر وخيكون ساجد ولا ركع سيكبر يعني تكبيرت الإحرام ثم يفعل الوضعية التي على الإمام إذا كان الإمام ركعا يركع وإذا كان قائما يقوم وإذا كان جلس يجلس وإذا كان سجدا يسجدوا معه هناك صورة آخر إذا جاءوا شيء واحد مسبوق ولقى الإمام في التشهود الأخير هناك بعض الناس الذين يوقفوا يتسنون الإمام يسلم لا سيدخل معه في التشهود إن شاء الله ما يدخل معه لكي تكون عنده أزر ديال الجماعة يدخل معه في التشهود ومنغي يسلم الإمام ينضع يعود إسلام الله وهذا شيء اريد لك سيدنا الامام مالك علاش كره هاداك نعم لا مع الامام النبي صلى الله عليه وسلم تيقول اذا أقيمت فلا صلاه الا التي اقيمت لا لا يا جوج لا هذا فيه تشويش واظن لا صلاه إلا, الا التي اقيمت اذا اقيمت الصلاه ثلاث ما منوع يدخل يصلي اي صلاه حتى يسلم الامام حتى يقول الامام السلام عليكم ما لم يسلم الامام يدخل مع الامام في ديك التشهد احسن وافضل من غير يسلم الامام ينوض هو يكبر من جديد يكبر من جديد ويصلي صلاه ديالو كامل نعم ها يدخل يكبر تكبيره الاحرام ويسجد معاه لا كبرت كبيرة الاحرام لا السعوه لا لا لا لا, لا إذا كان وقف مثلا وقف الامام جالس ووقف دارت كبيرات الاحرام ساعتك الامام دار الله اكبر وسجد يكبر نعم اذا كان داخل لانه كان داخل وتلزمه ديك الساعه نعم مكبرا انسافيدا او في جلسه نعم عيشمل بناء في الافعال والقضاء في الاقوال كما شرحنا لكم ان شاء الله الاقوال تقضى والافعال يبنى عليها الافعال الركوع والسجود غير اسم فعل والاقوال وغير ذا كما قلت لكم انا الامام كيكون كيقرا غير الفاتحه وهو تيقرا الفاتحه والصوره معناها تما قضاء ديالو كبار ان حصل شفعا أو أقل من ركعه والسهو اذا كحتمل عايد كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو إذا كحتمل هذا بالنسبة للصورة الرابعة التي ذكرناكم بالنسبة للمسبوق الذي أدرك ركعة ثالثة أن فاته شفعون فاته ركعتين وهذا فيه تمايز ما القضاء والإتمام مهم عرفت ما نتخلش فادي باش نشوشوش للناس نعم نعم <تصفيق> <تصفيق> آه ينود يقدر كبير الحرام مومبي... لا يسلم هو لأنه السلام لا يلزمه ذلك ساعتك لا لا بلاش لا يلزموا بلاش من غينود يكبرت كبيرة الأحرام ثم إن شاء الله ي... نعم. نعم شرح الأبيات مع أدلة أحكامها أن يجب على المقتلي وهو المأموم أن يتبع إمامه في جميع أفعال الصلاة إلا إذا زاد الإمام في صلاته زيادة تيقن المأموم أنها لغير موجب الم... تقلم لهذا الباب نعم تقلم لهذا الباب حسن تاكل من الباب كامل تاكل بالك الباخر تاكل من الباب الزك باب الزحكه مزيان لا تنشوف بلاش ها <تصفيق> بلاش الزك خلنا شوفو <تصفيق> على هذيك النحله ماشي مشكل خليه, خليه. <تصفيق> لا ما تعضش مشاو ما Al-Nazim, rahimahullahu ta'ala, wa yasudu al-Masluq qabriya l-Imām ma'ahu, wabakdiyaan qababada salam. Adab nizman sujud, sahu. Sujud, sahu. Dua liadun ahla handik tera. Ewa. Adab nizman sujud, sahu. Had sujud, sahu, wal-lazhi إذا وقع فيها سهو معنى نسيان نسيان يسهى في الصلاة أحيانا إن هذا بشر يقع مشاكل يصرح إذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالمسلمين أن النبي سعى سهى في الصلاة خمس مرات لذلك النبي سعى سهى في الصلاة خمس مرات جبر هذا السهوء بالسجود جبر هذا السهوء بالسجود فذلكت خمسه ديال ديال المرات رتبات وحفظات ورتبع علي ابو الفقي احكام السهو في الصلاه اولا لماذا سجود السهو ما كاينش ركوع السهو ما كاينش شي حاجه اخرى سجود السهو لان الذي ينسيك في الصلاة تسبب في النسيان هو الشيطان هذا الشيطان لعنه الله دي الوظيفه ديالو وظيفة دياله هو أنه يخدم في العباد بش يحشد عنده الجند لأنه أقسم ويريد أن يبر بهذا القسم قال وعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين لأغوينهم أجمعين فكان هذا القسام عنده مبروش في نفسه لماذا؟ لأنه لا يريد أن تصيبه الوحشة في العذاب وأشد الناس عذابا هو الذي يرى الناس كله في نعمة وهو يعذب وحده أما متى يخف العذاب عن الناس؟ إذا رأى غيره معه يعذب فالقل يقول نحن في وسلم سلمين معناه يعز نفسه بهذا أنني لست أنا وحدي فالشيطان يحشد هؤلاء الجنود في كل شيء لكن فقش كتكون الخدمات جديدة في الجوامع وفي الصلاة وفي الزكاة في العبادة يعني تقدرون تمشي مثلا نلايا بلايا أتمى ذلك الأماكين فيه يسكره يشربوا الخمر إذا دخلتها ستلقى ذلك السكيرية هذا يخلص على هذا وحده المعامله بينته و عبد فلوس ولا يعطيهم لا تصدق عليه يزول كابه مع ضروري يطيح نصاحبه البرد عرفتوا علاش؟ ان الشيطان ما كاينش تما الشيطان كيمشي لهون تما يتخرم ويجي يخدم يخدم معانا حنايا ما عنده ما يدير بها داك اصلا له القفل تيقول له دابا هذا نخدم فيه الخدمه كي كيمشي كي يمشي الناس ديال الناس اللي مشتجوا معجوا ويعبدوا الله ويتيعوا الله ما تيبقى في الحال الشيطان تيقول علاج هاد الناس هادو مزيارين مع الله ران خربكوا مع الله تعالى فإذا كتي خدم بزاف في الأماكن اللي في هالطاعات هم الأماكن اللي في هالمعاصي تيحكي الأبشهي رحمة الله عليه الأبشهي ما كتاب عنده مستطرف من كل فن المستطرف هذا جمع في يعني يصلح يصلحوها ما لا يصلحنا نذكروا ما يصلح هذاك راه حتى الامام الدميري في حي الحي الكبرى قال الشيطان واحد القريه كان فيها مسجد حدا في السوق كيجيوا الناس في الصباح الجمعه كيبيعوا يشريوا لما كتقرب صلاه الجمعه كيمشيو واحد الواد تما كيمشيو يتوضوا واحد مشى باش يتوضى بقى شي ساعه فأخذت من الشيطان على صورة رجل يقرس على الصخرة ويفتله الحبال يصنع الحبال من الحلفاء قال له هذا الشيطان وليس يعرف أنه شيطان سقس على السقل قال له كيف يسمع السقل اليوم قال له جيدة، قال له كيف يسمع الأسعار كيف يسمع شح البطاطة، كيف يسمع هذه وعرفت أي اخ لا، قد دفقت له هذا مهم دارلو كلشي اللي كيوقع دهضر معاه شي جوج الساعات وما قال له قابس لاما علاش جيتي نتا حق هنايا قال له جيت نصلي راه غنتوضى باش نمشي نصلي قال له مزيان وامشي قال له قال له قال له اش قال, قال له قال قال له قال له عَذُبِيَ اللَّهِ مِنْ أَنْ نَشْتَرَرْهِ هنا أين أن نظر قال له لك الحيبال ماذا تقدر؟ قال له هذا الحيبال كانت تكتف بيوم الناس لكي يسلوا قال له تقدر أن تكتفنا ونسخوت قال له أنت بلاش تضعيه لا احتشنا هذا الحيبال لماذا؟ قال له ترى ما سمس منه هنا أنه صلا ومشاوه فتباقي معيه هنا يعني بحال هذا الضعيف على الشيطان لا يدروا الحيبال فإذلك يحبول الشيطان وح لأهل الذكر ليس لأهل الهوى أهل الهوى رسالة ينفخ فيه طح لكن الذين الذين يصفوا العقدة ذلك مع الله يوقعهم مشاكل بزاف إن نفسه تصارعه والناس ينبذوه إنسان لما يريد يدخل في الالتزام كل شيء يتقلب ضده كل شيء إن الشيطان يأمره بالفحشاء يأمره بالفحشاء هكذا تلك الذي صبر евидصلك إلا الله مع الصابرين الصبر معناه إذا كانوا متلبسين بفعل الصبر ولا يسمى الإنسان صابرا إلا إذا كان متلبساً بفعل الصبر يسمى المسلم مسلما. سواء كان يزكي أو لا يسمى مسلما. الحج لا يسمى حج إلا إذا كان في موسم الحج في الحج والمعتمر لا يسمى معتمراً إلا إذا كان ولا يسمى الإنسان صائما إلا إذا كان صائما فعلا قلوا هذا صائم وهو فاطر ممكن أن تقوله صائم متى يسمى صائما إذا كان متلبسا بفعل الصيام كذلك الصابر هو الذي يتلبس بفعل الصبر يعني يكون صابر فإذا الإنسان كان هذا الصبر دائما فيه الشيطان تبعد عليه لماذا؟ لأن الله يكون معاه وهذه المعية الكبرى التي تحمله إلى الطريق الذي لا يستطيع الشيطان أن يقترب إليه تقول أيضا أن إبليس عليه لعنة الله يقول أبا لسدي له يقول يجب له تقرير اليومي ما تدرك أنت أنا واحد السيد اليوم شرب الخبر واحد السيد اليوم دار القر واحد السيد اليوم كذا تقارير عنده من تقول ما صنعتم شيئا أنا اشتدك ذاك المسجد اللي فيه الناس يسلق سيتفرق قال فتقول ما انقدروش ذكر محمين لأن المجلس الذي يجتمع فيه الناس على ذكر الله تحفه الملائكة والملائكة مخلوقات نورانية والمخلوقات النورانية تثأ دقع حاجزا مانعا بين الشيطان وهذا المجلس الشيطان لا يخترق نور الملائكه انه يحترق بنور الملائكه شفت اذا كان هذاك الاجتماع على الذكر فتيقل لهم شوفوا فيا اش غادي ندير حتى يمشي كل واحد بوحدو حتى يشبروا فيهم يعمروا فيهم لا. قال فيوقع بين الأفراد يوقع بين الأفراد، يعمل بناتهم المشاكل، بين الأفراد، الفرد والفرد، يوقع بين الأفراد، المجتمع يمشي، فإذا فضل المجتمع، إنه مجتمع الناس، ارتفعت الملعكة. فإذا الناس إجتماعوا، يجتمعوا بقلوبة متخ... متخالفة، هو ما جاءه حزد صحب، ما جاءه كاره صحب، ما جاءه لا يبقى لاجتماع، إذن النور يرتفع لكن إذا سل الناس سخيمة الصدور حفتهم الملائكة حفا يمنع عنهم دخول الشياطين بأي وجه كه بتاتا الآن إبليس عليه لعنة الله قلنا عمله هو هذا العمل دياله هو هذا أن يفرق بين المرء وزوجه وبين الصديق وصديقه وبين الأبي وابنه وهل مجرة هكذا هذا دأبه أن يفرق بين الأفراد ليتشتت المجتمع أما إذا كانت جماعة مع جماعة ممكن أن يدخل بنتهم الشيطان وخصوصاً إذا كان اجتماعهم على الله وعلى الذكري وعلى النور إن شاء الله عندهم سد منيع دونه حجب النور لا يستطيع أن يختارقه لماذا هو يريد أن يفرق الناس من الجامعة وليس يجعل الناس يمشي من الجامعة لحين لماذا؟ إذا سجد ابن آدم ول الشيطان هاربا وبكاء وسمع بكاؤه بين الخافقين ويقول يا حصرتاه يا ويلتاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فدخل الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فدخلت النار قال فله صراخ إذا سجد الإنسان أصاب الشيطان صارع لا يفيق منه الا بالصلاه حتى تسلم عاك كيفيق شي شويه وإذا سجد الانسان ازداد عليه شده ازداد عليه شده طبعا الشيطان انزال ما كيدخل مخربق في الصلاه قبل ما يسجد كيكون كي باقي في شويه ديال الروح كيقايص وش ينسيك طبعا نسيتي ونسيتي نسيتي زدتي ركعه ناقصتي ركعه ولا لما تنتهي تقول السلام عليكم تفرح الشيطاني يقول السلام تتسنتدر السجود البعدي تقول له وجل بابك عود تغوتي شوية قال فهذا تتربي بالشيطان الذي أسهاك وإلا ما تملسي ما ولا تحنيشها بيش تحنيش تقول كنج برصارة مارسا هذه حكمتها ان شاء الله حكمتها أن الشيطان لا تسبب لك في ذلك تتقول له أجم بككش شوية هلاش لكي يضعف مراده منك مرة أخرى وهو ما غادش يباعد إن الله سبحانه وتعالى اسمه سمع الوسوس الخناس الخناس شنو هو الخنس هو الانحناء ثم الارتفاع يسمى خنس ونحن نقولها إذا جدت حجرات قوله خنس خنس وشتخنس بشتقه هيدا لا تترجع كما يسمى الخنس إذا لك الشيطان إذا ذكرت الله يخنس وإذا فطرت عن الذكر يوسوس تسمى وسوس عند فطور الذكر وخناس عند الذكر إذلك كان نجوم في السماء تسمى الخنس التي أقسم الله بها وكسمها المذنبات المختفية تختفي ولا تظهر إلا بعد سنوات كان يتيظهر واحد مرة في الشهر كان يتيظهر واحد مرة في عشر سنين كان يتيظهر واحد مرة كل قرن وكان يتيظهر مرة كل 487 سنة في كل مرة بحال هاد السنه هادي هاد هذه سنة لها حاله خاصه لذلك وقع فيها بزاف الاحداث هاد السنه هذا عندها خصوصيات ظهر فيها 27 مذنب ما ظهروش منذ 887 سنه وهاد الشهر اللي تنعيشوه هو اكتوبر فيه الشهر كيما داير كيكون فيه 4 ديال الاحد 4 ديال الاثنين ديال... هذا في 5 ديال الاحاد 5 ديال الاثنين 5 ديال الخميسات و 5 ديال شهر فيه 5 5 5 5 اقل له اثر له اثر في تحويل الوقت على حسب الحساب الفلكي وهذا طبعا مسألة قل العلم فيها كانوا العلماء ديالنا القدام كان عندهم هذا العلم الفلك كيتقنوه بزاف وبشوفيه بعيد ونحن يمشينا في علم الفالك الذي هو الحريق الفالك الذي نحرك عليه نسينا عن المفالك الحقيقي كان أبا ديانا كاملين كان عندهم في علم الفالك بل في طرع تيشوف في اسمات يعرفوا ما جاء وقت الحرف يشمغي الطراب يقول لك ما نعرف ما يقوله الحرف ما يمدك الشنعي كانت تفلعلي ما نعرف العقل أنت يمكن أن تعرف ما هذ كارشي شي حاجه قولابي ولا نعس الليالي كاين الليالي كايناش نيسمو سمايم سمايم بالسين سماء شنو كاين اخر العام صراه كي هادو, هادو علم علم قائم بذاته في منظومات علم يقرا اسمائي علم الفلك علم الفلك دبا حنا الشباب ديالنا راهي هذا المنفى اما يعرفوا فوقاش سمايا القناطر فوقاش المنازل ماشي ما بالمنازل هادو فوقاش الليالي فوقاش شنو يا هذا كله لا علاقة بعلم الفلك علم الفلك وهذا العلم له ارتباط حتى بالصلاه لان علم التوقيت لتحديد أوقات الصلاة لديه ارتباط بعلم الفلك. وهذا طبعا علم قائم بذاته إذن قضية السهو سجود السهو إن شاء الله جاءت من هذه القضية لذلك إنسان لن يجد سجود السهو يجب أن يستحضر هذه المسألة لكي تقوى الإيمان له أكثر وأكثر سمعت واحد الممثلة مصريه سميتها الشمس البارودي هادي التزمت واعتزلت التمثيل تقريبا شي 10 سنوات ولا كذا وهذه من من من الفاضلات الربانيات في الشباب ديالها دارت افلام د العري ود الخلاعه ولكن هذاها الله تبارك وتعالى ماشي لبسات الحجاب اللي قالوا الحجاب د الموضه وطلعات لك لا لبست الحجاب وقال لي اللي في قيش للنزع شي شي في قايد شي دعات الجدد ديك الدعات اللي ما عندهم لا دعوه لا والو و تيحلوا يحرموا والد يقول لك كذا الحجاب وتمشي تمثل تمثل بالحجاب قالك صافي الحمد لله حنا مثلنا كذا وتوقف مع الممثل تقول احبك يا حبيبي الله اكبر لا عزلتها المره هذه عزلت هذه دارت النقاب دارت النقاب ولما تيديروا معها سبحان الله عند الخشوع في صوت دياله كنت بها كنت تحس بها من كتب هي تقول السبب دياله هي الصلاة السبب دياله مشتل عمره ولمكنت كتصلي والناس كيهتفوا قالت أحسست كأنني ذرة فوق الأرض فحسيت بالعظمة الله بالتفهى ديالي قال لك وبدأت كنبكي حتى ابتلت الأرض البكاء هذاك هو الانطلاقه ديالها مسكينه سبحان الله عندها واحد الاستقامه عجيبه الان عندها استقامه عجيبه استقامه ما ما في النساء اللي, اللي تربوا في بيت الشرف وبيت كذا بسبب الصلاه بسبب الصلاه الفيلسوف الفرنسي واحد فيلسوف ميتورينان اسلم بسبب الصلاه تيقول كنت كنشوف كان هو عاش في القاهره بزاف كنت نرى الناس في صف واحد متلاحمين متراصين قالوا كان يعجبني المنظر وكنت أحسدهم لأنهم مسلمون وليس مسلمين قل فكنت أتمنى لو كنت مسلم لاكون بينهم حتى هداني الله للإسلام ولكن بعد أن ضيعت نفسي عن الصلاة ستين سنة تحب الصلاة بسببها ندخل الإنسان نهد نهد لا يحتاج أن نقول لها نبين البرهان لا أريد أن يرى منظر مقال شيخ من العلماء الكبار كان عنده واحد ولده عالم وكان تكثر الملاحظة وكان العلماء يخدمون سكين على أن يجمعوا الأدلة العقلية من اسمه الإعجاز العلمي قديم من منزعه يجمعوا الأدلة العقلية على وجود الله وعلى كذا لكي يدحروا به ذلك الناس لكن هذا العالم عنده يقين في الله يأتي فرحانك يقول له الولد اليوم ما جبرت خمسة أدي العقلياء غادين في حمادك الناس غد ليه جبرت عشرة شافك التال قال له يا ولدي إن كثرة الإمعان في الاستدلال على الله ضرب من ضروب التشكيك قال له ولكن يا أبي رحنا فأرسل إلى امرأة عجوز كبيرة في السن فجاءت المرأة تطاو على ثلاث حتى وصلت وقال تسال العجوز اوكي قال ما اساله في هذه العجوز قال لي اسال فيها العجوز لا تحقر النبي شيء قال, قال يا امه الله لقد وجدت كذا من الادله العقليه على وجود الله فنظرت اليه احتدمت عيناها وقالت يا ولدي ومتى غاب الله ليحتج الى دليل متى غضى الله ليحتاج إلى دليل يعني بنا فينا هو وش ما حاسب الله موجود معه ما حاسب ما حاسب قصر حتىنا الدرجة هذه فإذا كانت صائدة حاسب صلاته تأتي مستقيمة للأكبار زكاته مستقيمة للأكبار تعامله مع الناس فيه رعاية لنظر الله فيه ولشهدة الله إليه لنا غير ذلك ان شاء الله نعم ويصلو المسبوق قبليه الامام معه وبعديا انقضى بعد السلام المهم سجد السجود, السجود عندنا عنده سجود البعدي وسجود القبلي هذا في المذهب بالنسبه لسنه بن حنبل عنده سجود القبلي فقط مهم على العموم على خلاف ذلك قولوا السجود البعدي والسجود القبلي السجود القبلي يمكن أن نفعل القبلي إذا كان لدينا النقص في الصلاة إذا نقصنا والسجود البعدي لما يكون لدينا زيادة إذا زدنا بصلة سنجد السجود البعدي وإذا نقصنا بصلة خفنا يungkinكن من النقص سنجد السجود القبلي متفقاً على هذا مثلاً إش كان نقصه؟ كان نقصه إذا ما, ما كان النقصه؟ سنة إذا أخذنا سنة لا نفعلها لا نرجع أن نفعلها كم الاصلنا تماد في الصلاة فإذا تحال الإمام أو تحال الفذ فيسجد في سجدتين قبل السلام قبل السلام يسمى سجود قبلي هذا في النقص إذا ترك سنة ولا عنده نقص لكن إذا زاد دار زيادة في الصلاة زيادة ترتب إما عن ترك ركن مثلا ننسى الركوع ترجع هو في السجود يتذكر بأنه نسى الركوع ترجع إلى الركوع ثم يعود السجود وإلا عنده زيادة سجدان الأولى زيدة لأنها لا تجزئه يحفظ على الترتيب, ديال ديال الترتيب فإذا انتهى من الصلاة تيتحيوت السلام وتيسجد سجدتان أسمى السجود الجادي أو إذا زاد ركعة أو إذا زاد إلى غير ذلك مهم إذا كان در زيادة في الصلاة يسجد سجود بعديا وإذا در نقص في الصلاة في السنان يسجد سجود قبليا وإذا جمع في الصلاة الواحدة بين النقص وبين الزيادة يسجد سجودا قبليا فقط إذا جمع ما بين النقص والزيادة دار النقص مثلا طارك سنة وزاد ركعة مثلا واحد تشهد لو والنساه وناد وزاد ركعة وزاد ركعة الخامسة ما سيقوم نعم يغلب النقص على الزيادة يسجد إن شاء الله السجود القبلي فقط ما كان شيء شيء سؤال فاتسوى سجود اللي بعدي والسجود اللي قبلي كيفاش دابا حنا قلنا هذه الزياده نقطه لكن كتكون شي صوره اللي ما فاهمش الانسان ما عرفوش دار الزياده ولا دار نقصان بحال شي يقول عندك الشك قبل اليقين شكيت في الخامسة ولكني قلت أنك صلت أربعة يقول يبني على ما استيقال يبني على اليقين يبني على اليقين ويسجد سجودا بعديا قال صلى الله عليه وسلم فإن كان صلى ثلاثا فهذه الركعة صلاته تم يعني تكون لا فان صلى خمسه فهو سجود السهو وان كان صلى ثلاثه فذاك السجود ترغيما للشيطان ترغيما للشيطان كما نبهنا معنا ديال الطرب قال هذا ذاك للشيطان اما اذا شك في الرابعة وتيقن الثالثه تيقنا بانه صلى ثلاثه ولكن شك واش صلى الرابعه ولا ما صلاش يبني على ما استيقن يبني على ما استيقن يبني على أنه صلى ثلاثه ثم يزيد واحدة وا يسجدوا سجود من بعديا دائما اذا وقع له الشك تسجد سجود بعدي, تسجد سجود بعدي. فإذا كان الشك ديالو في محله تيكون هذا السجود سجود, سجود ترغيب للشيطان نعم سجود نعم بعد السلام مباشره ثم تسجد سجدتين ثم كتحيش شويه وكتسلم اما السجود القبلي ما فيهش التشهد لانك كتسجد بعد التشهد وقبل السلام لكتسجد كدير السلام عليكم فقط دون التشهد انت تشهد سابقا نعم نعم نعم كدير شويه التشهد كاعز كان تقول تحياته لله زكياته لله طيبات صلواته لله سلام عليك يا النبي ثم تقول السلام عليكم السلام او تكتفي بالتحيات ها التشهد درتيها درتي التحيات ثم سجدتي ثم سلمتي صافي ترك قال سلام ها هذيك ترك كي من السنن ما ترجعش ما ترجعش ديرها كمل ودير السجود القبلي مطلع. نعم دير السجود القبلي هذا ترك سننه مثلا انسان نسى السجود ركعات تحس يتحي ولكن هو ناض للركعه الثالثه ممنوع يرجع ناقص واش يرجع يجيب التشهد يسوي كمل الصلاه يجيب الركعات الاخرى لما غيشهد قبل ما يسلم يسجد السجدتين السنة. نعم نعم ولكن في اقوال هذا في اقوال لنا هذا تيوقف على مفهوم يستقم واش عارف انه هو يستقم إن اذا اذا خمن من مستقمش هذا راه كيتمس استقامه اذا دار غير بعد رجع واخا اما اذا وقف يكمل الوقفه ديالو صافي راح كمل الوقفه ديالو علاش ما يوقعلوش الشك نعم تصبيح تصبيح طاقه اللي فيه دعاء مخصوص هو سجود التلاوه متى ننته الى موضع السجده في سجود التلاوه بعد التسبيح نقول سجد وجهي الذي فطره وشق سمعه وبصره الدعاء المعروف اما سجود السهو ما ورد فيه شي حاجه ورد فيه قلت سبحان ربي العظيم وبحمده مثل بيثل مثل السجود الاخر نعم كاين شي سؤال اخر يتعلق أدرك أدرك لم يحصل ركعه لا يسجده. هذا بالنسبه لي للمسبوق. بالنسبه للمسبوق تبع المشكل عرفت يخلي المسبوق يعني يخلي المسبوق هذه هذه شويه السيد ال12 يقول هذا ما نديرو ندري صغار وندير له هادشي بزاف ان كان مسبوق تيقولوا راه هذا السبق يعتبر سهو او في حكم السهو ماشي صافي ننتقل دقيقه نعم ننتقل بعد ان شاء الله غادي نديروا خلاصه للصلاه <تصفيق> نعم هم زعما تقدروا الاطراح هو ما دارت التكبيره الصلاه هو باقي ما ما كبرش تقدر التكبيره <تصفيق> يلتفت قال التفات لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة ولكن ينقص من كمالها التفات لا يبطل الصلاة ولكن ينقص من كمالها إلا إذا وصل إلى حد تشويش إذا شويش بزار فتيقل قد تكون صلاة بعض المتشددين مالكيا تقول حتى إنسان يتنحن بزار <تصفيق> كل مرة قال إذا كثر يعني نحن حديالوت في ثلث الصلاة ونصفها سوف يرى لأن هناك حكم الحدث هذا محدث ها؟ ها؟ سؤال أخوة؟ ها؟ <تحدث> Allahu akbar Allahu akbar Ashahadu an la ilaha illa allah an ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya lissalah hayya lissalah والرسيلة والفضيلة الدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته الله ما على سيدنا محمد وعلى اسمكم وبرك على سيدنا محمد وبرك على اسمنا محمد في العالمين إنك حبيث مجيد شوفوا الزكاة إن شاء الله قال النظيم رحمه الله تعالى وريثات الزكاه فيما يقتسم عين وحب وثمار ونعاه طيب أنا ذكر اقسم الزكاه اقسم الممتلكات التي تجب فيها الزكاه لكن الزكاه على تجب تجب على من ملك النصاب على من ملك النصاب ملك مال وهذا المال بلغ النصاب بشرط أن يكون ملكه ملكا تاما ملكه من طريق حلال مشروع أما إذا كان المال عنده مغصوبا أو دينا فهذا فيه نظر آخر لأننا نحن تحدث إنسان الذي عنده مال مملوك ملكا تاما شرعيا ملكه ملكا تاما وشرعيا ملك تام يعني ما فيش دين وملك شرعي من حلال يعني ليس مغصوبا ما فيش دمة الناس ليس فيه ذمة الناس لا يكون دين ولا يكون مغصوبا وكإن المال الذي اكتسب من عين حلال وليست فيه ذمة اكتسب من عين حرام عفوا ولكن ما فيش دمة ليس مغصوبا ولكن جاء من طريق حرام مثلا الربع اختلف العلماء وش فيها ذمة الناس لأنها تأخذ قصرة من الفقراء أثناء القرض أو يعني هذا اللي يأخذ الربا من الناس في الجاهلية كانوا الأغنياء تستغلوا الحاجة للفقراء لما يكون مضطر باش يمشي يقول له سلف لي تقول له سوف لك ولكن ستردز زيادة فهذا الربا حرم لماذا؟ لأنها تستغل حاجة الفقراء اضطرارهم تستغل هذا الاضطرار في الفقرة. من أجل ذلك حرمها الله تبارك وتعالى والربا يقوم دائماً على الضرورة الربا فوق الإنسان يستطيع إعطاء الربا لما يكون مزير مضطر وما يمكن أن يسلف لإعطاء الربا وهو عنده فلس لا يمكن لكن فوق إعطاء الربا لما يكون مضيّر مضطر لذلك حرم الله الربا لاستغلال الضرورة وكأن بعض الفقهات يقولوا الربا تجوز إذا كنت مضطر نعلم أن كان من غير ضرورة لا اضطرار على اضطرار لا اضطرار على اضطرار هذا ما يقدحه يقدحه في الآخين أكثر ما يقدحه في العاطي الذي يخذ الربا يستغل الفقراء تستغل. فهذا ما اكتسبه من الربا لما اكتسبه من الربا تعلقت به ذمة الناس بعضهم قال لا تتعلق بذيق الله تبارك وتعالى فله ما سلف وأمره إلى الله هذا فقاش في حالة الانتهاء إذا انتهى من ذلك قال لكم رؤوس أموالكم لا ولا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون في هذا الحق مسألة أخرى إذا كان هذا المال قد اكتسب من طريق غير مشروع مثلا كرجل باع سما لأحد ليقتله, ليقتله آخر وهو يعرف أنه سيأخذ هذا السم من الناس هذا المال الذي أخذه من هذا مال حرام باتفاق ويلحق بهذا بيع ما يؤذي الناس من خمرين ومخدرات وغير ذلك مما هو محرام مثلا متجرة في الخمور وهي محرامة أيضا هذا الكسب منه حرام لكن هل تعلقت به ذمة الناس في الكسب؟ قال هذه بالنسبة للعين لا تتعلق بذمة الناس ولكن تتعلق الذمم الأخلاقية أن هذا الناس لتسببت لهم في المرض أو في الموت؟ تتعلق به دمه اخلاقيه فهاد الحاله هذا المال الذي المال الذي اكتسبته أنت لم تسرقه ولم تستدينه ولم تاخذه غصبا ولا عنوه ولكن اخذته ببيع منتوج حرام هذا المال هل تجب فيه زكاه او لا تجب هذا ان شاء الله ما ما سنراه فيما بعد قلنا انواع انواع التي تجب فيها الزكاه علاش ذكر هذه الانواع لان كل نوع عنده زكاه خاصه كين زكاة الحبوب وما يلحق بالحبوب وكين زكاة الأنعام وما يلحق بها وكين زكاة العين كين ثلاثة للأنواع زكاة العين والحب والانعام والإppe الدخل فيه واحد الثمر لأنه بها والأنعام بالنسبة لزكاة الأنعام تسمى المال الناطق وبالنسبة للعين والحبو يسمى المال الصامت المال الصامت لأنه لا ينبع بعش فالأنعام مهم يسمى مال الناطق ما القسمه بين ناطق وصامت هذا الناطق اللي هو زكاة الأنعام في ثلاثة في زكاة الغنم وزكاة البقر وزكاة الإبل زكاة الغنم يلتحق بها الضأن وما في حكمها زكاة البقر يلتحق بها الجاموس أو وما في حكمها وزكاة أو الإبل يلحق بها زكاة الأيل وما في حكمها معنى كل شبيهة تلحق بجنسها كل شبيهة تلحق بجنسها فحكم الزكاة فيها حكم ما تشبهه وأما بالنسبة للحب فعنا ما سقيا بكلفاه وما لم يسقى بكلفاه ما سقية بكلفة عنده مقدار خاص وما لم يسقى بكلفة عنده مقدار خاص مثلا شي واحد يسقيه بنفسه إما بالنضح أو بالسطل أو بالموتور أو كذا هذا عنده حكم خاص لكن لي عنده الأراضي البروز زراعة بورية يعني تسقيها السماء فقط أو يجري فيها النهر ومجرى لا, لا يكلف صاحبه مالا في السقية تفتح لها الميزة تدخل بوحده معناه لا ينضحوه ولا ي... ما تيخلص قدام كده تيفتحوا وحده هذا حكمه حكم ما السماء عنده حكم خاص واما زكاه العين اللي هي زكاه المال زكاه المال ثبتوها في زكاه الذهب والفضه والذهب والفضه اللي كنسميو في الغالب كنسميوه المال الصامد زكاه الذهب والفضه وهاد الزكاه في الفضه تلتحق بها ما في حكمها مثلا الفلوس اللي عندنا فلوس لعنا. هي ورقه شكون اللي عنده شي 50 درهم 100 درهم نردها ما تخافش ما عندكمش والو جبد درس تطبيقي طاي ماشي مشكل كاين زكيتيها ولا باقي وهي زكاه كتسها هذه هذه الورقه هاد. هي ورقه تقدر الورقة بحال هذه تشريها مثلا بعصرة فرانك عادي وتلونها حتى انتكي ما بغيتي وترسم فيها ولكن وش يكون عندها شي قيمة ما يكونش عندها قيمة عش كل يعطى القيمة ديال مية الدرهم هادي شنو المعنى؟ معنى ديال مية الدرهم معنى هذا واحد وصل امانة امانة تعني ان عندك الان هو عنده هذا ان عندك نص جرام دهب في البنك الدولي هادي وصل امر بحال اللي مشيتي نزلت انستغرام ذهب وعطاو لك هذه الورقه بان وصل امانه عوض ما تمشي تقول لهم جيبوا لي الذهب ديالي نبيعو نشري به كتمر كدوز كتسمى الحواله ا الحوال. كتسمى الحوال. تحولها ماشي انت اللي ما عطيتيها <تصفيق> كتسمى فيرسمول او لو تياري هذا كتحول انا في الاول كانوا كيتعاملوا بالذهب مورمجه ما يسمى بالترانزيتيفيتي المقايضه كانوا كيتبادلوا كي السلع تبادل السلع اعطيني الجمل نعطيك قنطر او قطن ديال ديال القمح ولكن هاد النهار انا ما خاصنيش طن خاصني نص طن شنو ديك الجمره تقسمو على جوج ما يمكنش نعادل التجزئه ما كنخص حي فابتكروا قضيه في الضبط بها انه انفس المعادل معادل استحلت مع الصفار وتقارب الناس تقارب العيش في الأرض وقع أن بشي هززوا معهم الذهاب شوية قيل زائد أنه تخافوا صراقوا تخافوا يهتدون إلى بناء مراكز للإئتمان هذا المركز للإئتمان أشتري فيه تتمشي أنت تتنزل فيه الذهاب اللي عندك تعطيك واحد الوصل بأنك نزلت عصرة كيلو الذهاب مثلاً وكدخل لك تمشي تسافر وتبيع وتشري وتتورين هذك اللي كتبيع له اللي كتشري من عنده ورينه بأن الوصل بأنه يعني يطمئن إلى أن عندك الذهب لما غتبيع وتشري وكيأتي معك وكتأخذ ذهب ديالي وكتأخذ ذهب ديالي وتتعطيه له والله بتكره مسألة أخرى قالوا هذ الوصل غير نعطيه لك ونتمشي دبار رسك مع الدم ها هو ديالك فهذه قضية ديال الفلوسة تسمى الأموال الائتمانيه لا موني في دي سيغ الاموال الائتمانيه والان وصلنا ما يسمى بالأموال المغناطيسيه وصلنا درجة الى الى درجه خاصه فالذي يعطي القيمه لما تملك هو دائما ما يقابله من قيمه الذهب مثلا انسان عنده سلعه كي كيبيع السلعه كيبيع الرز كيبيع البطاطا كيبيعها كي هذه ما يخرج ذلك هو يخرجها على قيمة أرباحه ورأس ماله في السنة الواحدة 9.5% بقيمة ما يخرجه على الذهب أو على الفضة يعني يرى المقابل الفضة ما هو النصاب ديال الذهب هو 85 جرام 84 جرام وشي حاجة لكن قال 85 جرام ذهب هذا هو النصاب اللي عنده 85 غرام ذهب من فوق تجب فيه الزكاه إذا حال الحول على هذا العدد اللي عندك 85 غرام اليوم تقريبا وشي جوج المليون و600 الان الذهب غلى شي جوج مليون و600 لا شحال دابا كيدير كي 16 أل... ها 130 130 الف ز... زادت زادت طيب الآن قرام الواحد ضربه في 85 هذا هو النصاب لكن قرام الواحد ما يكون بالأشابة يكون ذهب خالص طبعا 85 قرام هذا هو اللا اللا اللا اللا اللا النصاب وإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة من ضارت عليه دورة قمارية ماشي الحول الشمسي كان الناس يخرج مثلا الزكاة من شهر سبعا هذا لا الحول القماري الحول القمري يعني الدوره القمر السنه القمريه ماشي السنه الشمسيه مثلا من رمضان رمضان شوال شوال محرم محرم الى غير على حساب فوقاش بدا هو عندو الناس اللي كيخرجوا الزكاه في عاشور وخا حلت عليه وما حتش لا الزكاه تجب عليك اذا اذا وصل الحول لديك المال اللي شبرتيش مشبرتيش في عاشور شبرتي هذا المال في رمضان وخبعت حال عليه الحول رمضان تخرج عليه الزكاة هذا زكاة الماليس العين يسمى زكاة العين زكاة الذهب تتحق به زكاة العقارات وزكاة الأرباح وزكاة السندات وزكاة الأعيان وزكاة عروض التجارة العروض يعني التجارة ما يعرضوا للتجارة مثلاً هناك واحد عنده يبيع القمح والشاعر وما يبقى يخرج العشر لا هذا مشي هو مشجناه ماشي جناه اللي العشر هو الفلاح واته حقه يوما حصاده هذا من كيحصد كيخرج العشر ديالو اما هذا اللي كيشتري وكيبيع هذاك عنده فلوس ماشي عنده الحبوب يخرج زكاه زكاه المال ماشي زكاه الحبوب لانه ولات عرض من عروض التجارة المطيشه ما فيهاش هذا اللي كيجنيه المطيشه ما عليه والو في العشر ولكن اذا كان كيجنيه كيبيع و عليه لانها زكاه مقابل زكاة الذهب سنكون قوله في الجنحناية البغال والحامير لم يذكر فيها أنها فيها زكاة مثل البقر كذ ولكن إذا كان هذا الإنسان فيها عليه زكاة المال الجواهر التي تتكون من الألماص لم يذكر في الإسلام أن فيها زكاة في معدنها لكن حينما تكون ثر ونفيسة فيها بيع وشيراء صار الآن زكاتها زكاة الذهب وفضة لأنها أصبحت عرضا من عروض التجارة اصبحت عرضه من عروض التجاره بقى لنا الحبوب. الحبوب زكاه الحبوب هي الحبوب التي تيبس وتدخر وتتناول بعد الادخار عند حكم يدخل في هذا الدخل دخل اللي كتسميوه نتوما الدره الصغيره ياك داك الدره الصغيره اللي يديروا بها الخبز والحب الحب يطلق على واحد النوع ديال الشعير كيكون أرقيك بما كتميوزقلي بلشي حاجة والشعير والقمح والبر القمح كتميو فارنا والبر كتميوزرعتهم إذن كين الشعير والقمح والبر والدخان والحب والذرة وما في حكم هذا ما في حكم هذا أي مما يبس ويدخر مثل الجوز والطمري والزبيب والتين الذي ييبس أيضا إلى غير كل ما ييبس ويدخر قال العلماء يلحق بحكم الحب لأنه لا حكم هذا للدخار الأصنف أخرى من الفواكه غير الثمر إن شاء الله يجينا فيها كلام هذا كلام عام على أنواعه الزكاة. كلام عام على أنواع الزكاة إذا قلنا كين زكاة ذهب الفضة تلتحق بها الفلوس اللي عندك سواء في البنكة أو اللفجي بولا في, في الدر وما تتزين به المرأة من ذهب عنده حكم ايضا عنده حكم لأن كين التي يقول ما تتزين به المرأة ليس عليه زكاة مطلقا وهذا مذهب شر مذهب لكن بعض أهل العلمية يقول عليه زكاة مطلقا ويستدلون بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنه أرضها حينما رآها قد تسورت تسورت إشورة من الذهب فقال يا فاطمة هل أديت زكاة هذا لا يا رسول الله قال أتحبين أن تسوري بها جمرة من النار يوم القيامة هكذا والشيخ الألباني رحمة الله عليه أخذ من هذا الحديث حكمة حريم الذهب المحلق وانفرد بهذا وانفرد وحينما ينفرد الإمام بحكم معين يسمى فتوى شذى نقول شذى لأنه غير مقبولا لا فتوى شذى لأنه له قناعة ولم يؤيده أحد حتى ممن في حكم عقيدته وعقيدتنا إن شاء الله كلها كعقيدة الشيخ وعقيدة الصالحين من سلف الأمة لكن لا مشاحة في الخير أن الذهب المحلق لم يحرم مطلقاً وإنما النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذا من أنها لم تؤدي زكاة ماله لم تؤدي زكاة ماله فصار صار العلمات يقولوا ما تتزين به المرأة عليه زكاة مطلقة لكن عموم المذاهب يقولون بأن ما تتزين به المرأة لا زكاة فيه ما لم يزيد على حاجتها يعني اللي معلش الزكاة هو اللي تتزين به المرأة تتزين ماذا تتخبعه فإذا ما تزينت به سنة كاملة قال وجب فيه الزكاة أما إذا كنت تتزين به المرأة دائما عندها في, في, في, في يدها أو في الآخرين هذا لا, لا, لا تزكي عليه إذا أقدر المرأة عند كيلو تذهب لا يمكن أن تديره كامل قال فتتزو المقدار اللي تتزين به معلش زكاة وما بقي عليه زكاة لماذا هناك فائدتين أن الإسلام يكره الاكتناز ما يسمى عند الاقتصاديا بالتغيزوزاسيون هذا يسمى التقاشر, التقاشر. يسمى التقاشر معناه يدفلوا الأموال لأنه يسمى الاستثمار لأن التركيز أو الاكتناز تجمع الأموال وتجمدها وتبقى شباب الأمة عاطلين لا يوجد أي شيء وهذا الذي وقعه في العالم بأسره كله وثانيا ليرغب في المرأة أن تتزين بالذهب لأن الذهب إذا تزينت به المرأة زادت أنوثتها لذلك حرم على الرجل لأن ما يؤنث محرم على الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب وأخذ الحرير وقال هذاني حلالان على النساء من أمتي حرام أو, أو حرام على رجالها حرام على الرجال ولكن حلال للنساء ومرغب في أن تلبس المرأة الحرير سندس طبعاً واستبراء وأن تتزين أما الرجل فيحرم عليه أن يتختم بالذهب أو يتزين به سواء خاتم أو كذا أو إسورة لا يجوز للرجل أن يلبس حلية من الذهب ذكر بعض أهل العلم أن من اعتاد لبس الذهب تتحول صبغياته إلى صبغيات أنثى نحن عندنا الخريطة الصبغية بالنسبة للرجل دائما عنده ثنائية عنده XY وبالنسبة للمرأة دائما عندها XX ففي التالي في حالة التزاوج المرأة عندما بيضين ما بيض أنثوي وما بيض أنثوي أما الرجل فجانب فيه هرمونات الذكورة وجانب فيه هرمونات الأنوثة فإذا أسقط من هرمونات الذكورة من حيث أسقطت المرأة جاء الولد ذكراً وهذا في الحديث فإن غلب ماء الرجل ماء المرأة يجعلها غيرها وإذا أسقط الرجل من هرمونة الأنثى من حيث أسقطت المرأة يأتي المولود أنثى فحصل أن علميا المسؤول على تحديد جنس المولود هو الرجل نعم طبعاً ما تقولش يهب لا أذهب من الله يهب لمن يشاء ناثاً ويهب لمن يشاء الذكورة فقالوا من تختم بالذهب صارت هرموناته شبيهة بالأنثة يسمى الهرمونات الكاذبة لأن الذهب معدن فلزي ذو شعاع رقيق يتخلل جذر الدم فيوهم الهرمونات الذكرة بأنه هرمونات أنثوية فإذا اعتاد الرجل أن يتختم بالذهب صار يلد الإناثة كثيرا وتكون حركاته كحركات الإناث لذلك حرمه الإسلام مطلقا أبو الذلفاء قيل أنه كان يتختم بالذهب فتزوج وكن أباه بأبي نفسه بأبي حمزة تيمنا في أن يولد له ولد ذكر فولدت له بنت أسمها الذلفاء وقال لا عليك لعل حمزة يأتي في البطن الثانية فجاءت البطن الثانية بنت فانتظر حمزه في الثالثه جاءت بنت انتظر في الرابعه جاءت بنت انتظر في الخامسه جاءت بنت انتظر في السادسه جاءت بنت وانتظر في السابعه جاءت بنت ثم غضب على زوجته وقال انت لا تصلحين ان تلد الذكور او ذكراك فاعتزلها في بيت مجاور فلما طال اعتزاله ارادت المراه ان تذكره ان هو هو اللي اللي عليه ان يخجل من نفسه ولكن ربنا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فأنشدت قائلة ما لأبي الذلفاء لا يأتينا وهو في البيت الذي يلينا يغضب إلا من ندي البنين إنما نعطي ما قد أعطينا هكذا إنما نعطي ما قد أعطينا وقيل رعلا عيقنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم والإساءة للمؤمنين أحمد الله